التتمات إتماماً للفائدة رأينا أن نلحق بهذين المتنين المباركين النافعين بعض الأحكام الدقيقة التي خصها أئمة الأداء بمزيد عناية وقد حرص المقرئ الشيخ أيمن سويد على إضافتها لأهميتها وعنون لها بتتمات التتمة الأولى إتمام الحركات قال العلامة المقرئ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي الشافعي الدمشقي المتوفى سنة تسع وسبعين وتسعمائة من الهجرة رحمه الله تعالى في أرجوزته التي سماها المفيد، في أحكام التجويد. وكل مضم من فلن يتم إلا بضم الشافتين ضما وذن خفاض بنخفاض للفام يتم والمفتوح بالفتح فامي إذ الحروف ان تكن محركه يشراكها مخرج أصل الحركه أي مخرج الواو ومخرج الالف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئا لن تنطبق شفهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذا كذو فتح وذو كسر يجب اتمام كل منه مفهمه توصب التتمة الثانية مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي شيخ القراء والمقارئ الأسبق بالديار المصرية والمتوفى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة بعد الألف رحمه الله تعالى في مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء ثم المفخمات عنهم اتيه على مراتب ثلاث وهي مفتوحها مظلومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها فما اتى من قبله من حركه فافرضه مشكلا بتلك الحركه وقيل بل مفتوحها مع الالف وبعده المفتوح من دون الف مضمومها ساكنها مكسورها فهذه خمس اتاك ذكرها فهي وان تكن بادنى منزله فخيمه قطعا من المستفيله فَلَا يُقَالُ انها رقيقه كضدها تلك هي الحقيقه التتمه الثالثه الكلمات المؤنثه التي قراها بعض القراء بالافراد وبعضهم بالجمع وكل ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال العلامه الشيخ محمد بن احمد بن عبد الله الشهير بالمتولي والذي سبق ذكره وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فثبتا فدري وذا جمالات وايات اتى في يوسف والعنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول مع انعامه ثم بيونس معا والغرفات في سبا وبينت في فاطير وثمرات فصيلت والغرفات في سبا وبينت في, في غايبات الجب وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني وخاتمة هذا العقد النظيم مقطوعة في أحكام قصر المنفصل مع توسط المتصل لخاتمة القراء وشيخ الاقراء في زمانه الشيخ عامر السيد عثمان قال رحمه الله تعالى وهي من بحر الطويل حمدت إلهي صلاتي مسلما على المصطفى والال والصحب والولى وبعد فخذ ما جاء عن حفص عصل من الذي روضات الابن المعدل تجتالا فقصر المفصول كعين ووسيطا لمتصل ابدل كالا لا تقبلا ويلهث بِإِدْغَامٍ كبركب وادغي منب نخلقه بالمرسلات تنزلا ونون باظهار كياسين قد روي ودع اللَّامِ في اللام والرأي ولا سكت قبل الهمز كالاربى اعلاما واشم بتامى النبي يوسف انزلا وبسطه اعراف يبسط مسيطر نسين كذا قل في الثلاثه تقبالا وفيها الآتاك الصاد في بمسيطر ودع وجها تكبير وكن متاملا وفرق بتفخيم وآتان فحذفا بنامل لدى وقف كذاك سلسيلا وبالفتح في ضعف وضعفا برومها وذا من طريق الفيل عنه تنقلا وضمل لذذرعانا في الروم يفتا ونون بادغى من ك ياسنا تجثلا وبسطت اعرافا ويبسط بصاده وفت طوري سن معم نزلا وفي ما عدا هذا الذي قد ذكرته فكالحرز في كل الامور والمال وأهدي صلاتي مع سلام تحيه الى المصطفى المهدا الى الناس مرسلا وآل وصحب معكرا من أئمة صلاة تباري الريح مسكا ومندالا